Vay <mimitation> بلواها وتحضري فرقاها الدنيا ترضاها ما لا مدوم لك ترضاه ما ترضاه مالك امانو ياها ادخول لا تغواها يا صاحبي قبلك ملك راحوا بلك خلاها يا صاحبي منه الضمان ايام ومنه اللي يدري باتشريش قدامي يا صاحبي منه الضمن ايامي ومنه اللي يدري باتشريش قدامي العمر يخلص ما تريت اعوامي يا فيتيت ما قلبك اوهامه اذا مر يخلص ما ترى جا مو كيف تيت ما قلبك كل البديات تشوف الغيرك انت تعوفه مالك تعوف وكل هلك مثل القبو العفاها كل البديات تشوف الغيرك انت تعوف مالك تعوف وكل هلك مثل القبو العفاها أسمعنا بالله فرقاها الدنيا لا مدوم لك ترضاها ما ترضاها ما لك الأمان وياها ادخل لا تغواها يا صاحبي قبلك ملك احو بلك خلاها اكذ مني والنصيح اسمها لا مؤمين الدنيا لا تتباهها اخدم مني والنصيحه سما لا مو الدنيا لا تتباع الروح ما له ولا بده والله حرام سنينك تضيع ما نولى بدي ترجعه والله حرام سنينك الضيام شم الهوى ما دامك الحق على أيامك لو هلمني توصلك التوبة ما تلقاها تشمي الهوى ما دامك الحق على أيامك لو هالمينية توصلك التوبة ما تلقام اسفر على بالواهد الدنيا لا مبدوم لك ترضاه ما ترضاهد مالك أمان وياهد فل لا يا صاحبي قبلك منك راحوا لك فل لله توب واصدق هل تمام كم بشرتا قبلك ابن الذنب لله توب واصدق هل تمام كم بشرت قبلك بنذنوبا صفيها نيت قلبك ومطلوبا ربك رحيم وما يسيت هنبوبا صفيها نيت قلبك ومطلوبا ربك رحيم وما ينسيتن بوبا ربك رحيم بعبده حاش القصد يدير الدار لطفه وحنانه يشملك الرحمه لا يك ربك رحيم بعبده حاش اليقصد يرد لطفة وحنانة يشملك الرحمة لك سوا اسفرها باللهة وتحذري الفرقاها الدنيا لا ترضها ما تدوم لك ما ترضاها مالك أمان وياها لا تغواها يا صاحبي قلبك منك راحوا بلك هلا يا صاحبي منه الظمن ايام ومنه اللي يدري بان شريش قدامي يا صاحبي منه الظمن ايام ومنه اللي يدري بان اسما تركعوا من موكال فيت